اغر اس حالي ما احفل هاستي اعاغاتي يا ايما احفل ببعض احفل قرانا شعياش منتشر شعياش منتشر جديده هر جواب يا ايما احفل ما احفل قرانا يا بو تجدلي أ ب تجلي أ سخ دما ي بائ مخ ما مخ قآنا زمیری سنگره زمیری سنگره باشه تجلابی این محفلی ما محفلی قرآن به مناصبه بربزاری محفلی قرآن سروده شده است محفلی قرآن است مندعی فیزان است محفلی قرآن است مندعی فیزان است برای سامعی خشلت انا <تصفيق> برئيس ساعي خوشر تو احسانس فزئين مكان فزئينك انغشت منور يا احنا في مرما زهر سومی و زد زهحر سومی و زد خوشحت رو هم بر بیای خری ما مفی قآ است بیا ش و مستفف یا بیا ش و مستفید از رند و بش بیای نفی ما محفی قآ است. كِتَا دَائِم شَهِ كِتَا دَائِم شَهِ أَزُ مُعَ التَّرْبِيَة إِنَّ حِلَّ مَن حِلَّ قُرآنًا بِيَ إِنَّ محفل قران اسمن دع فيصان محفل قران اسمن دع فيصان بريصا سامع خشن طئ احسان بريصا دارينجا مجمعي دارينجا مجمعي ان عالم ما يينا نحفل مهما نحفل قراناس سخاني شان كلام سخاني شان كلام در فشان اس يينا بواد اين مقدامي بواد اين مقدامي شاندو تبرما دي يا اين نخ سر لند اين قران است كي شان واريسي كي شان محفل قران من منبع فيضانس محفل من قران اس منبع فيضانس بريصادع الخشلط واحسانس بريصادع الخشلط زد دريا يفوزا جرعن وشا فيها ان احسن ما محفي لقاء الناس رسيبا رحمتش رسيبا رحمت اشنا البوفرن بها ان احسن ما محفي لقاء شفاي قلبي تو شفاي ما عدم این نحفر ما محفر قرآناس بيا این نحفر ما محفر قرآناس تمسوك برايش اي مسلمان من بيا این نحفر ما محفر قرآناس محفل قران اسمنا ضعفي زاناس محفل قران اسمنا ضعفي زاناس برئيس سامع خوش لطيح اغر از حالي ما احفل هاذيا قفي يا هنا حل نقنع القرا ناس شعايش منتشر شعايش منتشر جديده ها ما, ما بي يا هنا حل نقنع القرا ناس بو تاعجنيلو بو ما بحثي بقرا ناس زميري اجل لابي اين محفل من محفل قراناس من دعي فيزاناس <تصفيق> محفل قراناس من دعي فيزاناس بري سامع خوش لطاحساناس بري سامع خوش عالم خادم بشا عالم خادم بشا ترى ان نحفر بنا ان نحفر ما نحفر قرانا كتابردي هميش كتابردي هميش بالوت ونايل بنا ان نحفر ما نحفر قرانا كتابردي هميش كتابردي هميش بالوت ما نحفر بإخلاص ويقين بإخلاص ويقين وبصدقات يا إلهي نخص ليمان نخص نقاءنا بشم از قيزه احسانك وصائل يا إلهي نخص ف ال القآاس منبغ فزاناس ف القآاس منندغ فزاناس برسا مين خشنة وإحسانات برسا مغيل خشن